ومن أعظم الأعمال بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين أن يحسن الإنسان إلى والديه هذه من بركاتها أن تجد الأثر حتى قبل الموت قبل موت الإنسان بل كثير من الصالحين كان الله عز وجل يستجيب دعاءهم بسبب برهم لوالديهم شيخنا عندك قصة لإنسان بر والديه كان له يعني أثر على موته نعم هذه قصه أحد الاخوه يا أخوان وكثير تاثروا منها واتصلوا بها بعض الاخوه الشباب اللي كانوا يعصون والديهم وساروا يبروا في بعد هذه بعد هذا القصة وهي قصه احد الاخوه حضر لي يعني جاني اخوه في العمل وقال لي يا شيخ نحن هذا عندنا اخ لنا مات في دوله عربيه ورح نجيبه ونبغاك تنتظرنا ثاني يوم عشان ننشيلو نغسل في مكة متى هذا الكلام يا اخوان كان في الخمسة الاوائل منزل حجة عز الزروة وعز الحجاج كل الحجاج من جميع الحال العالم موجودين فقلت لهم الدفن في مكة يصعب في الايام هذه ليس يعني صعوبة بالنسبة للمنع صعوبة بالنسبة لزحمة الحجاج فقالوا يا شيخ نحن وانت على الله ثاني يوم رحت انتظر اكعادتي اخذ سيارة الموتى ورحت على قسم الشحنة الدولي اللي دائما ينزل فيه الموتى من خارج المملكة وفجأة جابونا جثة هذا الشاب متوفي خارج المملكة في تابوت بسيارة الاسعاف حق المطار اخذته في اسعافي وتوجهنا البيت اخوه في جدة رحنا للبيت وجهزت وفكيت الشاب كان ممتلئ الجسم كان رجل الاثنين ويادي خارج المغسلة لكن كان سهل جدا في غسيله وتجهيزه جهزته وحطيناه في الصاله ودوبهم جو اللي كانوا معاه في الطيارة قالوا يلا يا شيخ قلت يلا قال ان بدنا نغسله قلت له مغسل وجاهز في الصالة استغرب قلت نعم قال خلونا نتغدى قلت جاهز مجهز يلا نطلع مكه قلت يا اخوان ترى مكة قالوا يا شيخ امرنا الله ايام الحج هذه شيخ نعم فقال اخو قال يا شيخ خلينا نجيبه للوالد نحن قل للوالد انه مات وحندفنه في الدولة هذه لكن ما دام الوقت بدل خليه يجي يودع ولده يودع ابوه وامه فدخلنا على الفلة البيت في الحوش فقال لا تنزل يا شيخ نحن ننزل الاب يشوف ويسلم عليه في الاسعافية. في الاسعافية فقط احنا الباب ونزلوا الاب الاب ننزله الاب ما هو كبير في السن بس من هول المنظر انه ولد قدامه أكبر شيء فكانوا شايلينه على اكتاف منهار فما دخل عليه أن كفى رمى نفسه رمى على, على وقعد يقبل في يسلم عليه سمل عليه يسلم عليه فقال يا شيخ أكشف وجهه هذا المنظر يا اخوان لا أنساه في حياتي ابدا وما مر علي في في في كل حالات الهوت وعندي شهود على الكلامات وأخوه ورحيم زوجته كشفت وجه الميت وهذا الأب لما شاف وجهه ولده راح انكف عليه تاني وميت ويسلم عليه وفجأة يا اخوان وإذا بعين الميت اليمنى تدمع الله شفت ميت يبكي ميت عينه اليمين تدمع فأنا افتكرت من حر السفر أو حر الكفن فمسحته بنفس الكفن تبا نفس كفن له عينه وغطيته ولاحظ أخوه رحيمه بالمنظر هذا فأول ما نزل والده قام الأخ قال له يبا شفت فلان ويبكي يبكي قال كيف يبكي ترجعوني تاني فقلت له لا تقل له يعني لا يتأثر خلاص قال لي لا أقوله فرجعني قال لي أكشف له تاني شيخ فقلت له خلاص ابنك الآن قال لي أقول لك أكشفه تاني فكشف تاني واذا نكب عليه ويشوفه ويدمع مرة تاني انت شفته شفته نعم شفت بعين واخوه وزوجه اختي من قوة المنظر هذا ما شاف الأب ولده يدمعه ميت ويطيح على ركبه في الصاج حق لسعاف ما يدري ثاني يوم دري منهم الجرح ما لهم ينزلون والدته والدته مقعد على كرسي قلت لا إذا كان الأب صار له كذا فكيف الابن ألا الوالد غطينا يا اخوان ودخلناه المسجد وأنا داخل بالاسعاف على الحرم بدأوا الناس يهلو وقفني رجل الأمن قال لي فين رايح قلت له عندي جنازة قال ما انت شايف الحجاج فارشين الأرض زي الجراد نزل ميتك هنا وخليك تخالف بس كل ما تنزل ميتك وخليك تخالف بنزل من السيارة لقيت أن الميت فكوا الحجاج فكوا باب السيارة وشلوا الميت شلوا يحلف أخوه بالله يقول ما قدرت أشيل أخوي إلا مرتين من كتر الحجيج درت عكست ورحت أخذ تصريح الدفن ورحت للمقبرة وكان في ذاك اليوم ثمانية جنائز ستة لرجال وليمرأتين في في الحرم المكي وسمعت الصلاة على الأموات الشاهد في القصة هذه يا أخوان أنه صلوا على هذول الأموات اتنين مليون مسلم الله تخيل وفي الحرب وفي الحرم المكي واثنين مليون مسلم نبغى من الاثنين مليون واحد فيهم على هذا المين يكون بابا السماء مفتوح ويستجاب له اثنين مليون ذهبت للمقبرة واستنيت الجنازة وتيجي اربع جناز ويجي عامل المقبرة يقول لهم اتدفن في الناحية الشمال ويروح الناحية الشمال والجنازة تيجي الرابعة عارفها بالغطى حقها ويخرج المشرف قال ما في جنازة قلت له إلا دخلوا ثلاثة في الناحية الشمال قال لا اتدفن هنا وتيجي جنازتي اول جنازة تندفن هذا الشاب استغربت تسهلت كل الطقوس نعم سهلت كل الطرق له اندفن وقف الحجاج تخيلوا وقف الحجاج يا شيخه على القبر وتوجهوا للقبلة وقاعدين يدعوا له رحت اول يوم في العزة رحت لبيته ما نزل جده رحت لمكة ونزلت في بيته جلس في العزة مع المعزين واسأل اللي في جنبه مين هذا يا شيخ ايش قصته والله ما اعرفه مشو في المسجد أسأل الثاني أسأل الثالث ما في رحت البيت ورجيت تاني يوم العزل إلا بعرف عارف إش قصة فقعد أسأل في الآخر قال لي يا شيخ روح أسأل أخوه فجيت لأخوه أسأل قلت له إش قصة أخوه إش عمله في البيت إش ع... إش, ع... إش يسوي إش يصلي فين يصلي فين أصحابه فين ليش كل التسهيلات هذه اللي الله سهل لي هذا رجل نعم قال لي والله يا شيخ شوف كل ما أسأل واحد يقولوا لي نفس هذا. بعد ما سألته أقول لي الجواب. البقيه كلها من رد الجواب. بدو. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء يصلي ويصوم وكل شيء. بس في حاجة واحدة. واحدة حاجة واحدة. قال بار بوالدي. بار بوالدي. شفت أبو كيفنا. من قوة فل يعني من أعمال البر والدين. والده يوم يدخل دورة المياه يستنى أكرمكم الله ومعانا عاله. انا لغايه ما يخلص يا الوالد الام يقول اه يجي يحط خده يده على الكله المحل اللي يقول فيه اه كان يشيل والده الله كرمكم والله يدخلوا دوره المياه ويغسل له وياكل فيه. فلم له استغرب وليش نستغرب يا اخوان اليس رضا الله من رضا الوالدين رضا الله من رضا الوالدين فاسأل الله لي ولكم من أراد أن يحسن الله خاتمته فليبر والده من الآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان دعاء من أمك ولا دعاء من أبوك تكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة وأبوه ما انهار هذا الانهيار إلا لفقده أغلى شيء عنده في هذه الدنيا أبدا مثل هذا فقده فقد الحياة كلها وانظر كيف سهر الله له هذه الخاتمة مليونين يصلون عليه من أين جاء به تسهلت الأمور كلها وتسهل حتى دفنه وعجل له إن شاء الله إلى خير يقدم عليه